بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيحلى نارا إذا تلهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل I uh had -huh. uh -huh. uh -huh.